قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد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 أَشْهَدُ أَعْطُوا الْقُلُوبَ الْعَشْرَةَ يَسِيرُونَ فِيهَا الْعَمَارَ وَأَشْهَدُ أَعْطُوا الْقُلُوبَ الْعَشْرَةَ يَسِيرُونَ فِيهَا الْعَمَارَ وَأَشْهَدُ أَعْطُوا الْقُلُوبَ الْعَشْرَةَ يَسِيرُونَ فِيهَا الْعَمَارَ وَأَشْهَدُ وعلى هو الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، الطارئ، هو الأول في في الأولى في قدر الإسرائي وكأنه قولنا حينما أبو بليه كأنه يلزل لقومه والأخذ فهو مستعيب فيه وأن حياة الأمة الآن كما غيرها السلام المعبير في قدر القبر ليس في عمله في والذي يجد له فيها و الاطباق و في الشارع او اي ااا تمام این ویژه، و عادت، همه‌ی باعث می‌شود که این همه‌ی باعث می‌شود که همه‌ی باعث می‌شود که في حياته كل ما هو ايذى يروح هو وعالام ااا او او او او او او او او او او او او او او او او او او او الحقيقة أن عقد الاستفتاء والقول خلقه والوالد هذا الحظ قال خلقه وهذا الحظ. إذا إذا إذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا أول واحد جاء واحد يحصل، والثاني من واحد يحصل، كل واحد من واحد يحصل، كل واحد من واحد يحصل، كل واحد من واحد يحصل، كل واحد من واحد يحصل، حیط حیط به همه يا ذا يا شوال يا حابيل فيها ااا البوح يا عبد يا اخوان يا اخوان يا اخوان هذا كلهم كانوا باليوم باليوم باليوم باليوم باليوم باليوم باليوم باليوم باليوم باليوم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 ای پاور ال دی شو ها بی ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال این موردی است که اولیش ما گفتیم، ویژگی آن، اولا این است که این مورد، اولیش ما گفتیم، ویژگی آن، اولا این است این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 در این مورد این مورد اینطور است که که اصلاً تایید قابلیت پولی ارزشی از از قال لي قال لي قال لي قال لي قال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 الرغبه في ان المصلحه او يعني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 ايه هو اللي بيحصل هو ايه اللي بيحصل ايه هو اللي بيحصل ايه هو اللي بيحصل ايه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 هذا هو حال مسلم عربي، والشيعة في كل ذلك يدل على أن الدين هو، وهذا لا يدخل في ما هذا؟ هذا كلاش من المفترض أن يكون هذا. هذا كلاش. إذا ما هذا؟ ما هو هذا؟ هذا هو هذا هو هذا هذا. ااا التلاقي والتجارة والعمل والعمل والجمع والجمع والتعليم ااا ااا كل هذا كل هذا هو ااا هذا القبول. بالتبعاء والتبعاء هنا النقطة الثانية وهو قط عظيم وآخر من مدار غير مؤمنين وهو التحويل من شهر الجاسرين وعنه لا إيمانا ونوصلة مع تدريب الحرار اللذيذة ما نحن قد قلنا سنوات ولا نذكر في ذلك من الحي ولا نذكر في ذلك الحمد لله رب العالمين الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله وليخفف عليكم من الرهينه موت الا من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 في شرط على البعض، والبعض الآخر في في في في على البحر في البحر في في أي شيء هو نشأ أو بفقط من الله، فلا أحد من شيء حصل، حصل إذا شيء تحقق هذا، لا لا كانوا يحاولونا، يحاولونا هذا، هذا، هذا، هذا، هذا الشيء. به یاد بذارم که اون موقع اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها اون‌ها الحلو من الحلو الحلوه هل هو يوم هاي معايق هاي مريان هي, هي العدل للتشيء في ابر الهجاب والمعروف يعني في فان الهجاب في هجاب المرضى من الهجاب كريفة ویونیم آبیه که که سر، ویونیم شما ویونیم ویژه این، ویونیم این ویژه این، ویژه این ویژه این، ویژه این، ویژه این، ویژه این، السوق هذا هو يعني السوق المصري، هم معه كم معه كم عطيل، وده عشان ويجي بسوق معه، الأوهام والشحوم، والكثير، هذا اللي من داخله هو شيء أعلن أن الأعداء للحالمون الإسلام هم رجال محسوب. كما هم الحالمون هم في نفسي والشعبي والشؤون. أيضا هم الحالمون هم في قلبي كما هم الحالمون هم في نفسي والتشديد ونفسي الشغل. قلتين الولايات ورد لأنهم جميعا قديرهم حديثا يجبون أن سورة لا سبقا إلا للحالة ولا تو این مسیر و في المنزل وفي البيت على الرعاية على وفي ال القلب على القلب ونحصل على الرمال ونحصل على في الآذان على الرمال وعلى الرقعة في الرقعة على الرقعة وأنا في هذا المكان، وأنا في هذا المكان، وأنا في هذا المكان، وأنا في هذا المكان، وأنا في هذا المكان، وأنا في هذا الله تبارك وتعالى، السماوات والأرض، الواحد على أنها على شروط، شروط. إذا الحوائج تكون موجودة، تكون في شروط. آمين. هو الله سبحانه وتعالى. الحمد يعتقد إنه إنه من ضرر الإنسان الذي يسمعه بنفسه. الله عز وجل ليس له دافع لذلك. فنرد مسألة حربة نرد تفسير المسون. المسون الأساسي المسلم بالنسبة لأن الله من الله الله ولا شيء. ولا شيء من الله ولا شيء من الشيطان ولا شيء من الله OK, those 경찰 are trying to make it too far. Oh yeah, I can't compare it to the screams <laughs> that. What I've got was... ...this wasn't, you too, it was kind of a reality or.... ...that was how it got changed, so you took it up like that. كان في بالموضوع الأسماك الأسماك الصفار فهذي أجدد تأويل يعني ممكن لو يد الله في هنا يعني نحن نؤمن بأن الله يد وحش الأعمال وما في كيفية وكيفية ولا نؤمن بالقوة قوة الله معه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 نحن نتكلم فيها حديث فيها حديث ما نقوله ما يعني المهمة تقول حتى دشوا كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل هو والسلام خط رجاله الايمان بس لكن اول ثلاثه يعني مش مش ربنا عملت راجل المخار 24 شهر لازم نبدا نعمل هل هي الطريقه دي ولا حديث وا واحد الاستحاري على هو راح في بيت المداري شو صار من في المداري بعأس وبشذي وشو حديثه في حديثه اللي جابه مثلا ااا بعدين ااا هو المكان أوه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 على يده الدور ده هو الحي بالخير الحي ده نقوله جماع جماع طول فيه رش نقد سيدني عاد قال الحينا ما لاش لاش عیسی علیه الله به الله و السلام قائل شدند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 التقاني صالحاً لكل زمان ومكان فالحياة يعني ما يعني دون شيء من, من, من, من, من, من الأيض يعني فهما لما أشاره للنفتحة ويلا بس تعمل فيه شيء لأنه يمكننا مسألة ال ال الواحد يكون فيه نفس الاختلاف الحداث صادتا من ذنب واشيشها يا سلام بحد يوم التعام ما هي تغيير سمسلا يجب الله حفظ أيدوهن والله أيدوهن والله نادوهن يبدوها نادره وشيء عدد يعني, يعني اللي... اللي أول شيء في أن هذه مهمة مهمة، أول شيء هو أن تبدأ هو أن تبدأ هو احسن